متولي شيء من العذاب أفواه وارانب لمن يشهر القمر من كنوز الاذاعه رحله ننقذ من خلالها عن جواهر في التراث الاذاعي يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري أعزائي المستمعين أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية ونبدأ اللقاء مع الفنان عبدالله فرغلي الفنان الله فرغالي من مواليد الثالث من شهر مارس عام 1928 وهو ممثل كوميدي مصري مثل في العديد من المسلسلات والمصرحيات وعمل العديد من الأعمال الإذاعية حصل على لسانس آداب وتربيه وبدأ العمل في مسرحيات عديدة للفنانين المتحدين منها حواء الساعة 12 سيدتي الجميلة مع خالص شكري سكر زيادة الزيارة انتهت الصول والحرامي وحارة الضحك كما قدم الفنان عبد الله فرغلي العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل أبناء الأعزاء شكرا سيام سيام أنا وانت وماما في المشمش أخو البنات أما على خشبة المسرح فقد قدم العديد من المسرحيات من أبرازها شاهد ما شفته حاجة هلو شلبي إنها حقا عائلة محترمة وزؤاء المداء وقد رحل عن علامنا في أفثام عشر من مايو عام 2010 اثنين على الطريق هو معنا في هذه الحلقة أنا علام المدنواني أبدخل يا جابر أنا مش جابر يا حضرة النازل أنا المدرع من المدنواني الكوميديا عكس التراجيديا مم. يعني الضحك عكس الحزن او الفرح عكس البكاء. الكوميديا هو الجزء المضيء في حياة الإنسان الجزء المفرح الجزء اللي ممكن يخلي إنسان يعوض همومه ويتحمل مشقه حياته الجزء اللي يخلي الإنسان يقدر يضحك يضحك على أي حاجة والضحك نفسه ده نوع من التنفيذ نوع من تخفيف الضغط العصبي على الإنسان. ما هي وسائل الاضحاق التي يستخدمها الفنان عبدالله فرغلي بعيدا عن الحوار هو الحياة ما فيش اي وسائل غير طبقات الصوت فقط يعني ممكن جملة تتقال هي نفس الجملة بس تتقلق بالقاء معين بالصوت معين <تصفيق> وممكن تتقلب بطريقة عكسي ما تدحكش يعني ممكن مثلا يعني لو انا رفع صوتي وانا بقول كلمة لو انا اهز صوتي يعني نوع من التردد وانا بقولها يمكن تضحك لو قلتها بصوتي العادي يمكن ما تدحكش لكن مفيش وسائل تاني ان انا مثلا الاعب جسمي الاعب حواجبي الاعب رجليه اتنطط ما بأ... انا ما اغواش ده يعني الفنان عبد الله فرغالي لو الممثل الكوميدي اعتمد على اداء المشاهد بدون كلام يا ترى يستطيع اضحاك الجمهور اكثر مما لو اداه بالحوار ممكن لو المشهد يتطلب ده مم. اللي هو البانتومايم مم. ممكن يمثل كأنه بيمثل لوحده من غير حوار وممكن جدا يضحك اكثر مما كان لو هناك كلام وده فيه ممثلين جدا يجيدوا نوع البانتوميم اللي هو التمثيل الصامت يعني مم. خلال العرض ممكن يقوله ويضحك أكتر وده يمكن مشوخ أكتر لأن الجمهور بيبقى في أول العملية ما مش فهمه ده قصده إيه. إيه فده نوع من التشويق إيه. لحد ما يدركه فعنده يعني بيطلب ضعف المجهود للمشاهد إيه. يعني المشاهد اللي هو بيسمع الكلمة ويضحك، غير المشاهد اللي هو قعد يفكر في الحركة ويفكر في الإماء اللي بيقولها الممثل إيه. فده بيقع منه مجهود أكتر ولذلك لما يضحك بيبقى دحكو جميل مم. يعني المشاهد بيعشر بسعاده ان هو قدر يفك لغز أيه. او قدر يفهم شيء شبه غامض يعني ايه بيعملوا ده انت بتعمل ايه تعال هنا ايه مالك يا عم ايوب حسيت ان انا جيت بدري قلت اتمشى شوية لا لا موتني ايه بتقولوا عليا يا لي لا لا لا أنت وحشين لا لا أنت طمпанين ثياء أنت عايزين تختطفوني أيوة أنت الحصابة أيوة اه أنت وثياء أيوة وح وح أنت وثياء هل استخدام بعض ممثلين الكوميديا للبهرجة في الملابس مثل البليتشو لأن شكل البليتشو هو أكتر الأشكال العالية الكوميديا؟ لا هو, اللي هو ممكن دور يحتاج ملابس فيها نوع من البهرجه لكن اللي بيتعمد انه بيلبس الملابس اللي فيها البهرجه دي عشان يزود كم الكوميديا اللي عنده اعتقد ما يوصلش دايما مش دايما يوصل يعني يعني البريدشو ده تكوين طبيعي يعني او ده فن من قديم الازل هو فن حر يعني بريدشو ده عباره عن فنان حر بيستوحي من اللحظة ممكن يضحك وممكن يتنطط وممكن يقلع وممكن يلبس وممكن يلبس أي شيء غريب مم. حتى طلاق وجهه بيبقى إنه فيه نوع من الغرابة مم. يعني لبسه غريب وشكله غريب فك... فكل ما بيعمله لازم يبقى له صدى عند الناس بيتحك مم. ده البلايات شو لكن كممثل وله قواعد وله أصول في الحرفة التجاه العملية دي بيبقى قليل قوي ومبقاش ناجح دايما يعني مم. مش أي حد يجيد كمان اختيار الملابس البهرجة دي يعني في فنانين عندنا يقدر بيعمل قوي أيوة. بمجرد ما تشوفيه لازم تتحكي غيره لو عماله ما تتحكيش مش اي ممثل يلجأ ينجح أوه. ده ايه بنسميه حضور بقى لا هو حضور وموهبه كمان موهبه في اختيار الالوان واستخدامها على المسرح استخدام الادوات الشاذه على المسرح في واحد يجيد استخدامها وواحد لا يجيد استخدامها لو عرض عليك دور مهرك سيرك بتاديه ازاي دي اي مهرك سيرك يعني في م... اصول للحرفه نفسها للفنان السيرك أو الكلاون أو المهرج بتاع السيرك، فبيتعامل بشكله مع إضافة شخصياتي أنا جوة الشخصية بتاع المهرج. ترى أبناء الفنان عبد الله فرغلي بيتحكوا أكثر على فنان كوميدي ولا على بلياتشو؟ لا أنا عندي بنت الصغيرة تضحك على بلياتشو، مم. لكن أولاده الكبار بيتحكوا على فنان كوميدي، على فنان كوميدي، ده أصبح يعني ما يتحكوه قوي، مم. لكن يتحكوا على فنان كوميدي وعلى مسرحية كوميدية وعلى فيلم كوميدي. أكثر ما يضحكوا على البلياتش هل لابد أن يملك الفنان الكوميدي شيئاً في تكوينه الخارجي حتى يستطيع إضحاك الناس؟ لا مش لازم مم. مش لازم يكون وشه ما بعجره ونحيره كبيرة وبق واسع لا ووش... مش لازم أبداً الكوميديا بتنبعه أصلاً بتنبعه من الموقف هو من موهبة الفنان نفسه وقدرته على إضحاك الآخرين مم. مش لازم يكون فيه نوع من التشويه يعني أو الحاجة الغير عادية أو الطبعية في تكوين داخل كل كوميديان فنان تراجدي كبير تعليقك إيه؟ كل إنسان فينا داخله تراجديان مم. الحزن سبق الدحك مم. من نشأة الخليقة كل إنسان عنده هموم أكتر من حاجات اللي بتدحك فنفس العملاء بالنسبة للفنان الفنان إنسان كمية الحزن اللي موجودة ما مختزنة داخله مم. اذا حاولت إنك تنكشيها فلازم هيبقى فنان تراجيدان عالي جدا اذا سبتيها خامله فالفطره موجوده لحد ما يجي وقتها وما اكثر الكوميديانات اللي كانوا موجودين تراجيديان اصلا وتحول الى كوميديا وكوميديا تحول الى تراجيديان لان الكوميديا موجودة في الانس... التراجيديا موجودة داخل الانسان اصلا لان هممنا اكثر من افراحنا يعني حزننا اكثر من ضحكنا فاحنا بنضحك ويمكن الواحد من حزين وبيضحك لكن نادر قوي ان يبقى واحد سعيد وبي... وبيحسن يبقى ده شذ <تصفيق> يعني مش ممكن ابقى انا فرحان قوي واقول لا لا لا ما هي ما بقدرش طبعا عادي إن انا اشوف الدنيا كويسه واشوف اللي حواليا كويسين واشوف اولادي كويسين واشوف الناس كويسين بعيد عن الانانيه وعن البغض وعن الحقد وعن الكره وعن كل الاسامي اللي هي نفسها بتضايق شوفي حتى نطقه بيضايق فانا طموح ان انا لاقي نفسي كويس والاقي الناس كويسه اللي حواليا لان انا كويس والناس وحشين مابقاش في حاجه كان انا كويس كويسين رأيت المراجع استاذ عبد الله بعد الجماهير او بعض الناس بيقولوا ان باليتشو أو مهرج السيرك ممكن يكون ممثل كوميدي ممتاز لكن الممثل الكوميدي ما يقدرش يكون باليتشو او مهرج سيرك راي حضرتك إيه في العباره دي هو الممثل الممثل يستطيع انه يبقى مهرج سيرك الممثل الكوميديان يستطيع انه يبقى مهرج سيرك وعلى مستوى لكن مهرج السيرك من الصعب عليه ان يبقى ممثل كوميديان لانه هو ديكا له محدودة بيتحرك جواها المهرج الكلاون يعني لكن ممثل الكوميديان طبعا مساحته اوسع وامكانياته اكتر والدايرة دي الشكل بقى فقط ديكا للشكل لكن هنا يبقى شكل ومضمون ويستطيع ان يلون نفسه بكذا لون دي قدرة ممثل الكوميديان وتختلف عن قدرة ممثل الكلاون او ممثل السيرك لو المهرج يعني ودي كانت نهاية فر السلامة حجازي المسرحية. واللقاء التالي مع الفنان حسن مصطفى. الفنان حسن مصطفى من مواليد السادس والعشرين من شهر يونيو عام ألف التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيها عام سبعة وخمسين ويعد أحد علامات المسرح الكوميدي. وتدرج في الحقل المسرحي من أول السلم حتى وصل إلى أعلى درجاته وعمل في فرقة إسماعيل يسين والفنانين المتحدين ومسارح التلفزيون من أهم أعمال الفنان حسن مصطفى المصرحية مصرحية ملاسة المشاربين العيال كبرت الكدبين أوي أصل وخمسة حواء الساعة 12 سيارة الجميلة مع الراحل فؤاد المهندس كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن هذه المسلسلات التلفزيونية أهلاً بالسكان ترويد الشرسة، يتربى فعزو، ملح الأرض، بكيزة وزغلول، أنا وانت وبابا في المشمش، رقفة الهجان، عباس الأبيض في اليوم اللسود وقد رحل عن عالمنا في التاسع عشر من مايو عام 2015 عابن حسن مصطفى احمد بدير رجاء الجداوي عبد الحفيظ التطاوي بطولة سعيد صالح البراري والحامول ود وسلامه واحلام عيالك جم وصلوا يا زاهي عيالي عيالي وصلوا الفرحة ممكن تموتني امسك نفسك شويه يا زاهي الفرحة قوي فرحة يا عجاز العيال جولي جولي برجلاهم عني يسناكوا عني يسناكوا الشنطة نسيت شنطاتك يا فرد طارت خدت الشنطة يا حاضر ربنا يفرحها ويسعدها ولادي يا ماما, ماما. يا بيبي سامي حبيبتي حبيبتي يا بيتي ازيك يا ماما سامي يا حبيبتي كان نفسي في حضنك من زمان يا ماما خدني وكل ليكي يا حبيبتي كل ليكي يا بكريه يا ابني يا نضاري ازاي حضرتك يا ماما عايزه تتملم منك. عايز منك يا اخويا سلامي ساعدوني يا وقلبي يا اخويا عامله عم. يا ماما تعالوا تعالوا انتوا الثلاثه تعالوا خدني تعالوا بالراحة بالراحة يا بنت على نفسك خليكوا في حضني خليكوا في حضني لا حول الله يا رب بقى كده يا عيال بقى كده السنين دي كلها معلش ما يا ماما الظروف بقى خلاص خلاص ننسى اللي فات المهم انتم معايا دلوقتي انا حاسه اني مسك الدنيا باديه مش عايزه حاجة خلاص يا رب انجلا موت بعد نص ساعه لا حول الله يا رب يا منتا كريم يا رب لا حول الله يا رب اطعمتها وجبت لها قرة عيني إيه بايع ولا مش بايع مم. ما تزود شوية يا سئر اطم ايه احنا بنبيع طماطم احنا بنشتري ارض وفي مبلغ محددينه للقراط ومبلغ محددينه للفدان وسلع الجيز حطتلي الاسعار وبشتري على اساسها اني طالب ميتين جنيه زيادة لا اكتر ولا اقل ولا ميلة محمر زيادة واحمد ربنا ان احنا بنشتري ارض زي دي والنهاردة شريم من اتناشر واحد قبلك بنفس السعر انما انتو بتشتروا الارض البايره دي ليه انا عارف الظهر عجيز حيطلع منها ملح بقى ما هي ارض ملحه وتقرف بيقولوا عايز يعمل عليها جراش لعربياته شفت اي حاجه خايبه وخلاص ايه خلصني وامضي يا توريني عرض كتافك <تصفيق> الخيط ما هو فين الحجه اهي <تصفيق> <تصفيق> حلال عليك خدت فلوس من الهوا بقى حضرتك حتطلع دكتور قد الدنيا داني هيعمل لك عياده ما زي يا دكتور سلامي ما انا في بالي الحكايه دي معتمد على الله وعليك يا ماما لو عملت له عياده يا ماما تعملي لي مكتب محاماه داني عمل لك مكتب بزباين جاهزين هزهقك شغل وانا بقى مرسم يا ماما مرسم ايه وبتاع ايه يا احلام ولي شقه حلوه لعدلك عدلي ايه يا ماما انا مش هتجوز دلوقتي اتجوزي يا اختي زي ما انت عايزه بس ده ما يمنعش ان ابتدي عن قريبه اجهز لك الشقه بعد ما تاكلوا حواريكي الحاجات اللي كنت بشتريها لك كنت كل ما الاقي حاجة حلوة أقول تنفع لبنتي وأشيلها على جنب أخزنها لشوارك صحيح يا أمه ايه أم حواريكي كل حاجة ماشي معاك استألام <تصفيق> لا مني جايبا لكم حاجات كتير أو أنتو كمان هدوم واقمشه حبعت اجيب عما مصطفى الترزي يفصلها لكم ويفصل لك أنتو كمان يا وده يعرف يفصل مدرني ده يا وري له الرأس ما يفصل زيها حبعد تجيبه الأجازة لسه طويلة يا ماما مستعجلة على ايه؟ طويلة قاهده لخمستاشر يوم يعني نقول لوزير التعليم يعمل أجازة نص سنة سنتين يا ماما يعملها سنة <تصفيق> <تصفيق> على كل حال احنا مش هنسيبك ولا لحظة بعد الأجازة أسبوع عندنا واسبوع عندك ونمشي الحكاية دي لحد ما تخلص الجامعات ونتلم يا رب ما نفترق أبدا يا حبايا انتو ما بتاكلوش ليه؟ كل يا سلامي آكل ايه يا ماما؟ أنت حطان ما أكل يكفي سبعين واحد لثلاث انفار <تصفيق> <تصفيق> الله بيتك يشرح القلب يا ماما واسع وجميل. بيتكو يا حبايبي بيتكو أنا مليش حاجة فيه دي حاجتكم وريني كده كويس قوي كويس قوي قوي قوي شارل حد قد ايه أكتر من ثمانين فدان. كمل اشتري كل اللي تقدر تشتريه بس لو أفهم بعدين بعدين حقولك لك قريطم شفت بقى لما رهنت على زاهيه كان عندي حق إزاي زي دي وش الخير كسبنا وحنكسب من وراها دواهي يا سلام بحبك وانت نبيه عجيز يبقى الكلام ده بقى من صب على الارض حاجة انا بفهم برضه ما تخليك في حالك أريطم الله أنا بحبك وانت غابي المهم اشتري اشتري واستكمل أوراق الأراضي بمستنداتها بحالها وتبقى جاهزة على التسجيل مش هاش عجيز سلام عليكم أهلا يا زاهية أهلا اهلا أهلا أهلا يا ست زاهية اهدوا سهة والأوراق دي كلها دي, دي عقد ومستندات الأراضي الجديدة شيل أريتهم حاضر يا ساجيز كنت نبيها يا زاهية المهم كنت بقول إيه عايز أشتري عربية للعيال عربية للعيال وفيها إيه أنا بشتغل وبشأة وزمايل كتير من زمايلهم بيروحوا كلياتهم بعربياتهم الخصوصي له بقى عيالي ما يروحوش بعربيه خصوصي عايز ابسطهم واسعدهم يا عجايه <تصفيق> على رايك يا زاهيه لهم العربيه ولو اني واخد على خاطري منك <تصفيق> هو كان لازم أقولك بالمفتشر ما انت اللي كان كان يعجاز وطايح شراء <تصفيق> ماشي ماشي يا زاهيه ماشي يا اختي اهلا يا شيخ أهلا اهلا اهلا اهلا بيكي السلام عليكم عم حسنين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ حسن <تصفيق> اراك متقمش جديد في جديد <تصفيق> حتى الحذاء جديد ربنا يخليه ما بتخليناش عايزين حاجه هي فين انا منه لازم تقصدني هي امال ايه وانا على زعلك انت بالذات يا شيخ حسن انت عارفه ان بيتي والكتب زادت ثلاث كمان على المصرف وانت والعجاز نازلين شيره واستنى انك تبعتي عشان تاخديهم ابدا هتبيع بيتك والكتاب ازاي يا شيخ حسن ما هاخد الفلوس وعندي هتة ارض تانية شرق العزبة ابني بيت صغير وعمل الكتاب بيقول انكم بتدفعوا كويس او في الارض دي لا تبيع ارضك ولا تبيع بيتك ولا تبيع الكتاب يا شيخ حسن ليه من غير ليه اش يعني اسمع كلامي اوعد أما اما امرك عجيب يا زاهي بقى جاي جايلك انت وجايبلك الحجة معاي وما اروح للعجيز لان مهما كان انتي برضه حطر عيني. فين الحجة ايه الحجة دي هتفضل معي عشان ما تعرفش تبيع يعني ايه زي ما بقولك كده احتفظ بأرضك وببيتك وبكتابك الله طب افهم من غير ما تفهم بعدين حبقى اقولك اني محتاج لفلوس يا زاهي اسلفك يا شيخ حسن بس اوعى بيع أرضك دي واني اهلي خلينا استلف وانا عندي أرض مطلوبة للبيع اسمع كلامي ما تبقش دماغك ناشفه بقى اسمع الكلام حاجه تحير حقوم اجيب لك جنيه سلف. طب افهم من غير ما تفهم الحجة دي مش هتاخدها الا بمزاجي بقى معقول ما يا ماما نسيب البيت الطويل العريض ده ونفضل نايمين في اوضتك احنا الأربعة يا اختي عايزاك في حضني انا ده بتنفس سعاده <تصفيق> الله يا ماما على كلامك ده مش كلام يا حبيبتي ده قلبي هو اللي بيتكلم <تصفيق> وحد قالك إن أنا من كده ست أحلام. احنا مش علينا يا سعيد انا على ماما لا يا حبيبتي انا مش كده ماما عندك مانع اننا نبقى نعزم بابا هنا مانع ابدا يا حبيبي ده أبوكم احنا قلنا مادام هو قاعد عند قريبه في الاجازه هنا في البلد نقول لي يجي يتغدى او يتعشى معانا اللي انتو عايزينه اعملوا اللي انتو عايزينه ده بيتكو انا في حالي وهو في حاله ربنا يسهله يا حفظ العمدة. في ايه يا عالة اكتر من عشرين بولدوزر وماكن وناس وعمال ومهندزين ملهاش اول ولا اخر دخلوا البلد ليه حرب العالمية قامت حرب ايه يا عمدة بيردموا المصرف وهيبنوا سكة حديد في اخر المصرف ها بتقول ايه ده البلد كلها راح اتقبلهم بالطبل والزغري هيبقى عندنا قطر يا عمدة هيوقف على بلدنا قطر يا عمدة بتقول ايه هيوقف على بلدنا قطر مش دي بتقول هيردموا المصرف ايوه يا عمد هيردموا المصرف ده دي ايوه يا عمد وهيعملوا طريق بداله ايوه ضروري هيردموا المصرف ويعملوا طريق بداله وفي نهايته سكه حديد ايوه ضروري يا عمد يا هرب بيتك يا عمد يا دي الدهون اللي انت فيها يا عمد في ايه انت زعلان انهم هيردموا المصرف وهيعملوا سكه حديد اخرس الله يخرب بيوتكم اخرس هيردموا المصرف ويعملوا سكة حديد وبيع فدان ومخص التلاته الاف جنيه تعمليها فيا يا زهي يا خرابك يا عمده دي الارض كده سقعت دلوقتي وتساوي تلتميه ألف جنيه يا خرابك يا عمده هات القفطان والبلغا في ايه يا عمده بقى كده يا زهي بقى كده اخص على شبتك يا عمده اقبل مش بقولها اخلص هاتجيبها القفطان يا تتدهيق فين زاهية؟ أهلا يا عمده يا زاهية إيه؟ ما فيه السلام عليكم؟ يا زاهية ايه يا عمده التلات تلاف جنيه بتوعك اهم وعايز أرضي ورجلك فوق رقبتك لا يا شيخ اسمعي اسمعي انت لازم وانت بتتكلم تعرف انت بتكلم مين حاضر حاضر يا استزاي زاهية بالراحة خالص عايز أرضي وخد فلوسك أرض ايه اللي بتتكلم عليها؟ الأرض دي بقت أرضي اشتريتها منك ودفعت لك ثمنها وسجلتها باسمي انت ضحكت علي غصبتك جبتك من بيتك وغصب عنك وقلت لك بيع ارضك ولا انت اللي جيت لحد هنا وكنت هتبص على ايدي عشان اخدها منك ما كنتش اعرف اللي هيحصل لها وانا مالي انت كنت عارف عارفه ايه أنا اشتريت بالبركة مش ممكن تكون اشتريتي بالبركة كل الأراضي دي وفي المدة القليلة دي وحوالين المصرف بالذات إلا إذا كنت عارفه أن الأراضي دي هتسقع وتمنع حيولع إنتي بتكلم حمار إش مانا جاي دلوقتي تقولي الكلام ده ما فكرتش قبل كده ليه إيه مش عيب حياتي ابوك لما راجل شايب زيك يقول له حرمة ضحكتي علي هو انتي حرمه ده انتي بسبعين راجل ده انتي تفتك بلادي يا غشاشي ايه خلاص بتقولي الام ده خلاص وانت لي زاهيه يا غشاشي عايز ارضي اسمع انا استحملت ما فيه الكفايه الارض دي اشتريتها منك بكامل رغبتك وبكامل قواك العقلية والكلام ده مش هقوله تاني طيب يا زاهي انا اعرف اتصرف معك كويس هتشوفي انا ولا انت وما فيش سلام عليكم ولا فيش عليكم السلام في ايه يا ماما ده راجل مجنون يا حبيبي بعلي ارضه وسجلناها ولما حس انها هتغلى عايز يرجع في كلامه ده كلام القانون مع حضرتك انا عارفة يا حبيبي عارفة إنما تقول اهل الغش معقول اسمعوا ما اقول لكم الست دي ضحكت عليكم غشتكم ضروري كانت عارفه ان الارض دي حيبقى لها شان تاني إيه. طب والحل ايه لازم ناخد ارضنا ما احنا بيعنا ده بيع باطل لانه على غش على غش ازاي يا إنتوا انتوا عايزين ارضكم اللي تساوي دلوقتي تقول لها دهب ولا هتتفلسفوا عايزين ارض يبقى خلاص Kim su واللقاء التالي مع الفنانة سناء يونس الفنانة سناء يونس من موليد الثالث من شهر مارس عام 1942 وهي ممثلة مصرية بدأت مسيرتها الفنية عام 67 ولدت الفنانة سناء يونس في مدينة الزقازيق وبدأت علاقتها بالفن من مصرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عملت سناء يونس بفرق المسرح الحر منذ شبابها وكانت من الفنانات المتميزات على خشوة المسرح الكوميدي حين جاء اكتشافه الحقيقي على يد الفنان الراحل الفؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها سك على بناتك حالة حب هالا حبيبتي وكان للفنانة سناء يونس نصيب كبير في السينما المصرية حيث قدمت أكثر من أربعين فيلما ومنها فيلم حمام الملاطيلي، جنون الشباب سري للغاية حد السيف اليوم السادس الجوع أما في التلفزيون فقد قدمت سناء يونس ضمير قبل حكمة الزوجة أول من يعلم الحور العين الوسية ناس وناس شارع الموردي وقد حصلت الفنانة سناء يونس على جائزة أفضل دور ثاني من مهرجان الإسكندرية السينمائية عام 92 عن دورها في فيلم الفضيحة وقد رحت عن عالمنا الفنانة سناء يونس في العشرين من مايو عام 2006 انت مين ولا مين ولا مين الفنانة سناء يونس تسمحي لنا نتعرف على شخصيتك الحقيقية من خلال أعمالك اللي قدمتيها في المسرح والسينما والتلفزيون اولا أهلم بيك و... وأهلم بالسادة المستمعين طبعا أسمح لك عمل من أعمال حضرتك وهو مسرحية سك على بناتك وكنت فيها بتقومي بدور فوزية فوزية البنت من ضمن بنات أستاذ الجامعة اللي كان بيمثله عبء عليه ونفسه يتجوزه علشان هو يشوف حياته فوزية الإنسان المنغلق على نفسها قوي بحكم التربية ولما اتجوزت يعني كانت مفاهيمها خاطئة تماما. عن العلاقه بين الرجل والمراه عن ازاي تعامل جوزها عن مفهوم عن الحياة كله كان غلط لكن طبعا كان بخف الدم جدا فوزية بنت استاذ الجامعه لو خدنا جزئيه الفتاه المنغلقه على نفسها واللي ما عندهاش فكره عن العالم سناء يونس كده والله هي في جزء <تصفيق> بس مش لدرجه فوزيه يعني انما هو في جزء يعني ايه اسمها اقولك انا مثلا في غياب الام اللي هي طبعا عماد الاسره هي بت زي ما بيقولوا بالبلدي بتفطن ولادها يعني وبت بتعلمهم وبتقول لهم خصوصا في لما البنت هتؤهل الجواز يعني بتفهمها على الأل شخصية فوزية طبعا دي يبدو أنها طبعا أو زي ما ساد المشاهدين شافوها أن هي ما كملتش تعلمها لأنها ميش غاوية يعني أنا تناولت الشخصية على هذا الأساس وزي ما كتبها الأستاذ لنين الرملي فعلا منغلقة مش متفتحة يعني ما بتقراشي مم. يعني ما فيش عالمها هو البيت وإني لها تتجوزي وزي ما أبوها وزي ما اهلها قالوا لها آه تنفزت كل اللي تقال لها وهي صغيرة م. أنا حصل لي حاجة شبيهة بدا في حياتي يعني بس مع الاختلاف يعني م. يعني مثلا انا والدتي كانت تقول لي ما تشربش حاجة من ايد حد ما تكلش حاجة من إيد حد يعني كنا أنا أنا كان أي حد يقدم لي زي ما امي ما قالتلي بالظبط مش وسوسه يعني لا مش وسوسه ان طبعا كرفيين تقول لي مثلا انت هتختلطي في الجامعه مع الشباب اوعي تشربي حاجه من ايد حد حاجات كده <تصفيق> ففعلا لما جالي دور فوزيه استدعيت اللحظات دي اللي والدتي كانت بتقولها لي وفصلت شخصيتها يعني او تفاصيلها الصغيره عملتها من خلال اداء الدور فوزيه لكن نرجع تاني الانغلاق الشخصي يعني كانت توجيهات الوالده ما تشربيش ما تكلميش ما تعمليش أوه. لما دخلتي الجامعه واختلطتي بالناس ما زال الخوف من الام او اتباع تعليمات الام ما زال جواكي والله بسرعه <تصفيق> <تصفيق> ما كبرت دي معايا يعني أوه. انما طبعا مش للدرجات دي يعني لا طبعا مع من خلال العلم طبعا مدارك تفتحت ومن خلال العلم والاختلاط والثقه بالنفس والايمان يعني لا يعني ما بقلش المساله دي كده لا طب الثقه بالنفس موجوده عندك لكن الثقه بالاخرين موجوده في تكوينك الشخصي انا بثق إلى أن يثبت العكس مش العكس مش وحشين لغايه ما يبقوا حلوين لا لا لا <تصفيق> انا يعني متفائله يعني <تصفيق> انما بقى اشوف انا بعمل ده انما لما تيجي مثلا بالنسبه لولاد اخويا او بنت اختي صغيره <تصفيق> صدق ان انا برجع باللي كان بتقوله لي امي وانا بقوله يعني بنفذه سيبك من الشعارات وسيبك من الحاجات دي <تصفيق> انما مثلا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي لا انا بقيت اخاف يعني ما تخرجوش ما تروحوش ما تتاخروش اه اه, آه. اخاف يعني بالنسبه للي حاصل في حياتنا دلوقتي بقيت اخاف اكتر يعني ما بقاش يعني ما احس بالامان قوي يعني عدم الاحساس بالأمان يا ترى تجاه متغيرات العصر وخوفك عليهم ولا هو عدم احساس بالامان مطلق لا لا لا بالمتغيرات اللي حصلت يعني أنا عشتها آه. يعني عشت ده وعشت ده فلا يعني انا برجع بكون امي في بنت اختي وولد اخويا وكذا <تصفيق> نرجع الفوزية وهي متربية في وسط كل بنات والام مش موجودة والاب هو المتحكم بالنسبه لك شخصية الاب هل كانت شخصية متحكمة ومتسلطه لا هو سسايد انا انا كنت احبق ابويا أن يبقى هو السيد اولا لازم يبقى فيه اداره الاداره مين اللي يديرها الراجل أنا انا ابويا كان يعني ش... يعني يعني مش شدي... يعني شديد في وقت الشده ولين في وقت اللين يعني لا بي يعني كان معتدل معانا مم. اللي بيها يعني عارفه إيه ما قفلش الباب ما قفلش الباب قوي وسكوه قوي لا هو وارب الباب انتو كنتوا بنات بردو كلكو ولا ثلاث بنات وولدين هاهاها <demanding> وحتلاقينا بردو شخصيات في تباين بينا يعني لكن الاخوات اخدوا دور الاب السيد ومرسو بردو عليكم لا هم عشان بس كانوا اصغر مننا يعني الولاد اصغر مننا لما الثلاث بنات طلعنا جدعان يعني <تصفيق> <تصفيق> يا خراب يا خراب يا خراب, <تصفيق> <أنا> خراب. <تصفيق> <تصفيق> <ارجعي>. <تصفيق> يا خراب ارجعي ارجعي يا خراب يا إيه فوزيه ده ايه ده مين كلام يا فوزيه كل ما خش الاقيكي بتعيطي ليه يا لوزه بابا. بابا ايوه بابا ايوه انا خلاص هاجر يا بابا هاجره تروحي فين هروح ساحل العاج. مش معنى ساحل العاد يعني مش سايقه نفسي ليه؟ انا انا خلاص اتشقمت ليه يا ستي هاله لسه ما وصلش ما تقوليش وربنا الفنانه سناء يونس شخصيه اخرى من شخصيات لحضرتك حضرتك قدمتيها في المسرح وهي شخصيه عطيه في مسرحيه هاله حبيبتي عطيه الانسان اللي بتدير ملجأ للأيتام ولكنها جواها بتفتقد حنان الأمة مش موجود عندها يعني هي مش حنونة بطبعها وبيوصل بها الأمر إنها ممكن تكون مستغلة وتحاول توظف الحاجات اللي في إيدها أو المعلومات اللي في إيدها علشان تقدر تكسب مكاسب مادية ناخد جزئية افتقاد الحنان الأم سناء يونس جواها أم ولا مش موجودة لا انا جوايا أمومة ما حصلتش يعني انت ايه في حاجه حتى انا هعملها امهات لم تلدني ابدا بس امهات <تصفيق> انا جوايا الامومه دي صحيح يعني ما مارستهاش يعني بس بمارسها في بنت اختي وولاد اخويا وفي الاطفال ولاد يعني بمارسها بشكل جميل يعني بحب الاطفال جدا انا ما شخصيه عطيه انا ما بقولش إن, إن هي شريره يعني بالعكس الشر ده عصب الحياه على فكره لو ما كانش في شر هيبقى لو المساله لا لا لا, لا. فهي انسانه ما لقيتش الحنان حواليها ما يعني طلعت كده عشوائيه فالشر نبع من البيئه اللي عاشت اللي خرجت منها الظروف الاجتماعيه الظروف الاقتصادية يعني في كل الظروف كانت ضدها مم. يعني ما هي ما طلعتش شريره ب... ب... بتكوينها. بتكوينها اطلاقا وبعدين بتتعامل معها اطفال وبعدين انا اللي بعمل الشخصيه سناء يونس مم. ففي يعني سلاح ذو حدين لانك انت تتعرضي للشر مع الاطفال على طول هيبقى الناس ضدك آه مرفوضه تمام ده, ده شيء يعني فانا كان صعب علي ان انا حتى في قبولي لهذا الدور انا خفت خفت على ان جمهور يكرهني يكرهني مش كممثله يعني اديت الدور ده لا يعني ان ازاي كمية الشر اللي فيها دي بعامل الاطفال بالشكل ده مم. بس انما انا عملته كانسانه فيها الخير وفيها الشر سناء يونس الإنسانة. لما تحس انها غلطت سهل انها تتراجع اه طبعا لازم اتراجع طبعا وتعتذري اه يعني, يعني دوب بشكل قاسي جدا كمان يعني, يعني ما تتكبريش وتقولي لا وغلط وانتهى و... لا, لا, لا لا لا لا طبعا يعني بيبقى صعب علي كمان يعني لما حس ان إن أنا عملت شيء كده باني بنفسي كتير قوي وبعدين بحس بإن أنا منكذرة بحس أن عملت عمل فظيع وبيبان على شكله وبيبان على حياتي كلها وتروح للطرف الآخر اللي هو المتضرر بقى وتقولي له أنا غيرت في حقك في الشيء الفلاني طبعا لا طبعا لازم آه. آه إنما مش هيبقى عندي بقول الكبرياء وكرمتي إن أنا ما روحش لا لا. يعني في ناس يقولوا لا ما أعتذرش أعتذر ليه لا لا لا, لا ليه لا اعتذر لو انا غلطت اعتذر وبعدين يعني ممكن اغلط افرض اني غلط يعني انا انسان انا بعد عقب نفسي يعني بعاقب نفسي وعقاب النفس ده اللي بيخليني اروح واعتذر عقاب النفس بيتمثل في ايه يعني شوفي راحت البال انك انتي تقولي اقتناني وانتي ريقه يعني بالمثل بتاعنا كده أخد على المخدة أنام أنا أبقى أنام وارتاح وأي ما اي فيش أي مشاكل إنما لما بكون غلطان ما بنامش ما يجلكيش من خالص خالص خالص وبقى مثلا بتهيألي إن أنا حقوم في نص الليل إن أنا أروح أعتذر مش هقدر أنام وكده إلا ما أعتذر لو أنا غلطت غلط وانا غلطانة آه. فيه آه، إنما بقى في ناس تغلط فيه دي <تصفيق> طب اللي بيغلط فيه فيك بقى آه، اللي بيغلط فيا أقول الله يسامحه يعني هقول إيه ما تغديش حقك لا يعني هاخد حقك فيه يعني طالما أنا مش غلطانة يعني هروح هاخد حقك فيه الزمن هو اللي بي... اللي بيجيب لحقك بتستني بقى لغاية لما ربنا بقى يجيب لك حقك لا يعني ايه على طول ربنا بي... النتيجة بتيجي بسرعة بيخلص بيخلص قوام قوام يعني مش يعني ربنا كبير يعني مثلا لو حد غلط فيه اقول طيب يعني طب انا هعمل ايه او غلط فيه او مثلا في, حقي في غيابي او بتاع ألاقي نفس الناس يقول له لتصوري احنا فعلا كنا غلطانين في حقك هم اللي بيقول وحده يعني انت لما بتعتزلي بتروحي تعتزل بتطلبي ده من اللي بيغلط في حقك أنا أتمنى يعني أتمنى انه يبقوا زينا من ناس مرزا وعبا لكن ممكن لما تقابلي حد غلط في حقك تقولي له أنا زعلانة منك علشان كذا وكذا وكذا آه لصرحي آه آه آه أقول أنا واخد على خطر <تصفيق> يعني أنا وقت على خاطر أنها حصل كذا وكذا وعشان نكمل صحبيتنا هل ده حصل أو ما حصلش لو كان حصل خلاص يعني على حسب بقى إيه مقدار يعني مقدار يقولوا إيه مقدار الزعل, الزعل أو مقدار الغلط أو كده. ما بيقولوا العتب على قد العشم يعني. مثلا أيها <تصفيق> جبت الفولة <تصفيق> الفنانة سناء يونس شخصية اخرى من شخصيات اللي حضرتك لعبتيها في التلفزيون وهي شخصية سناء في الصحرة التلفزيونية كومبارس سناء كومبارس اللي بتاخد ادوار ثانوية جدا جدا ما هيش بطولة لكن كان عندها احلامها وفكرت انها تألف حتى رواية وقدت لنفسها دور البطولة ولكن لما اتحققت الرواية وتمثل فجئت انها برضو كومبارس السهر هنا كبتتناول ضياع الحلم الانسان اللي بيحلم بشيء وبعدين يفاجئ ان حلمه ده انهار سناء يونس الإنسانة تعرضت لهذا الموقف كان عندها حلم كبير وضاع منها الحلم اه طبعا اولا آه بالنسبة للكمبارس هي احلام الإنسان البسيط يعني احنا كلنا كل البشر كمبارس في الحياة وبيحلم ومن حقه ده حقه مشروع انه يحلم يعني احلامي زي ما انت عايز م. ده حق ربنا دهولنا يعني احلام بس ما نشطحش بقى يعني الشطحات يعني احلم على قد امكانياتي, إمكانياتي والظروف اللي حولي على قد ثقافتي على قد على قد م. فاحلم وتخيل وعيش الحلم م. لما لما اشطح قوي طبعا هقع على دور رقبتي يعني الشطحات الخياليه دي لا لا صعب جدا انما انا بقول ايه حلم البسيط لما اتحققي حلم جميل انت عايشاه كده ويدعم منك طبعا لازم تزعلي هنا بالنسبه لسناء في الكومبارس هي شطحت باحلامها مم. وانا عشت لحظات تداعيت حتى وانا بشتغل صهرة الكمبارس تداعيت لحظات حصلت لي في حياتي يعني تعرضت لموقف من المواقف ان اتاخد مني دور احنا كنا لسا بننكلم تأخدان الادوار فحاسيت ان الحلم ضاع وان انا خلاص مش هقدر اكمل مسيرتي في الفن انما لولا الاصرار وارجع واقول لك يعني مثلا انا هحكي الحكايه البسيطه دي لأن استدعيت اللحظه وانا بعمل الفيناله امم فيناله السهره زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان ما دونيش الدور اللي انا كنت بحلم بيه انا كنت المفروض برده مرشحه الفتور في المسرحيه والكل قال ويمكن اتنشر في الجرايد ان انا هعمل الشخصيه دي ورايحه على أمان. بس دي في بدايات حياتي يعني مم. فرايحة وفرحانة وعايشة الحلم فبصت لقيت ان انا الوحيدة اللي حقوم من على الترابيزه ترشحت الاتوار وانا مش الدور اللي قالوا لعلي فشوفي بقى لحظتها تعرفة لما تكسف من نفسك يعني يجيلك ما انتش قادره تتحركي ما انتش قادره تعملي حاجة خجلك من يعني بالنسبة لنفسك شوفي انك أيها انت أيها تفقدي يعني حاسه ان انا عايزه استخبى زي بقول الارض يا شق وبلعيني انا افتكر ان انا خدتها جري بعد معاناه ان انا أؤمن على الترابيزه وخدتها جري مشوار طويل قوي وقعدت اعيط اعيط ان حلمي ضاع ان انا مش هكمل مش هشتغل انا برضو احساس ان انا اني فشلت مع ان ما عملتهاش فركبت تاكس واحتضيت فكنا احنا في الصيف فدموعي فمخليشي شايفه حاجه فقلت لسواق التاكسي ايه شغل المساحات عشان الدنيا بتمطر ما حسيتش في روح يعني لا حاجه كده انما جيت فكرت قلت له يعني مش اول الحياه ولا اخرها ولا اول الادوار وصممت واصريت ان انا اكمل لحظه لما جيت اعمل صارت كومبارس ولما تاخد مني الدور حسيت باللحظه دي عملتها استرجعتيها على طول يعني عارفه بقى في مخزون جواكي نستدعي به المشهد فجاء فجأت على طول فعملته بالزبط يعني لقيتني في الموقف ده واللقاء التالي مع الشاعر أمل دونقل الشاعر أمل دونقل هو شاعر مصري مشهور ولد في أسرة صعيدية عام 1940 بقرية القلعة مركز قفت بمحافظة قنا. ورث أمل دنقل عن والده موهبة الشعر فقد كان يكتب الشعر العمودي وكان يمتلك مكتبة ضخمة تضم كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر التراث العربي مما أثر كثيرا في أمل دنقل. وقد صدرت للشاعر أمل دنقل العديد من الدواوين الشعرية منها البكاء بين أدي زرقاء اليمامة تعليق على ما حدث مقتل القمر العهد الآتي أخوال جديدة عن حرب بسوس أوراق الغرفة أجازة فوق شاطئ البحر وقد رحل عن عالمنا في 21 مايو عام 1983 لو أدنتما في البداية ذكر سريع لما أنجز كل منكما من أشعار طبعت وأشياء ما زالت على الطريق استاذ أعمال أنا لي حتى الآن خمسة دوائين الدوان الأول صدرت طبعته الأولى في عام 1969 وأنوانه البكاء بين يدي زلقاء اليمامة الدوان الثاني صدرت طبعته الأولى في عام 1971 واسمه تعليق على ما حدث أما الديوان الثالث فاسمه مقتل القمر وصدر في عام 1974 الديوان الخامس اسمه العهد الآتي وصدر في عام 1975 أما الديوان الخامس اسمه أحاديث في غرفة مغلقة وصدر في عام 1979 أما طبعا لي بعض المخطوطات المصلحية والشعرية لم أنشرها حتى الآن ولكن يتحدث عن إنتاج المنشور <تصفيق> أستاذ عبد الرحمن الأبنودي <تصفيق> الدوان الأول كان سنة 64 وهو الأرض والعياد وبعدين يعني كل سنة كنت بعمل دوان تقريبا يعني فكان الزحمة العمليات جوابات حراج الجبط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطم أحمد عبد الغفار في جبلية الفار دوان الفصول أحمد السمعين أنا والناس آآ آآ صمت الجرس المشروع والممنوع يعني. عظيم يعني ربما المشاهدون لا يعرفون أن الشاعرين أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي ضمتهما في الصبا الباكر نشأة واحدة مشتركة. لكن النشأة الواحدة المشتركة أنتجت لنا شاعرين شاعر يكتب بالفصحى وشاعر يكتب بالعامية. هذه فرصة للاقتراب من المكونات الأولى. التي صنعت أو شاركت في صنع وجدان كل من الشعرين امل. هو أنا أود ان أضيف أن النشأة المشتركة لم تكن فقط بسبب أننا من بلد واحد وإنما أيضا لأن أبوانا كان صديقين وهما يكتبان الشعر العمودي أيضا ومن رجال الدين ما هي البلد؟ محبصة قنة <تصفيق> نحن من قريتين متدورتين هو طبعا من كما يبدو من اسمه من قرية أبنود وأما أنا من قرية بجانبها تسمى اخت يعني بين البلدين حوالي خمسة يعني لا يتجاوز ذلك لكن نحن انتقينا في أيام الدراسة والتجوال الأبنود الكبير كان شاعرا وأبي كان شاعرا وكان صديقين لكن هي صداقة التقت على الشعر العمودي لكن نحن صداقة التقت على الاختلاف في اللغة يعني عصي ف... و... يعني الشيء الذي احب ان اكده يعني أنا أكده في هذه المسألة هو ليس قضية النشأ المشتركة فقط وإنما قضية الاخلاص للشعر يعني منذ البداية كنت أضع يعني في ذاكرتي وفي تصميمي أن أكون شاعرا وكان هو يضع في ذاكرته وفي تصميمه أن يكون شاعرا ولم يكن هناك إخلاص لقضية أخرى غير الشاعر أي قضية أخرى يعني ولا لأي مجال للتعبير بغير الشاعر. يعني لم نحاول حتى الكتابة كتابة القصة أو كتابة الرواية أو المقالات أو العمل بالصحافة أو أي نوع من أنواع الكتابة باستثناء الشعر. وفي تقديري ان هذه الرهبنة في محراب الشعر هي الشيء الذي جمع في البداية بيني وبين عبد الرحمن. فهو كان مخلصا لقضية الشعر بدرجة. أحسست معها ان هذا شاعر حقيقي. هذه فرصة أستاذ عبد الرحمن لنعرف رأي شاعر الفصحى الأستاذ إمل دنقل هل صحيح هذا الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ومن يكتبون مستهوب العامية في رأيك يهدمون الفصحى؟ لا طبعاً يعني أنا يعني لا أعتقد أن القضية هي قضية لغة والفصحة لا يهدمها الشاعر. وكل الملاحم الشعبية طيلة تاريخ الشعب المصري والعربي تكتب بلغة, بلغة نستطيع أن نقول أنها فصحى عربية مكسرة يعني ليست سليمة تماما ولم يؤدي هذا إلى هدم الفصحى ولا إلى هدم الشعر العربي السليم إنما هي اللغة يعني ليست فضيئة هي اللغة التي يكتب بها الشاعر وإنما الأفكار التي يعبر عنها الشاعر يعني أليست اللغة في مرحلة من المراحل هدفا في حد ذاته قيمة في حد ذاتها هي اللغة أنا في حد ذاتها قيمة جمالية عندما تكون في في هذا الإطار أنت عندما تقرأ شعر الأبنودي وهو عندما يقرأ شعرك ما هو بالضبط إحساس كل منكما بعملية التلقي كيف يصلوه الشعر؟ لا أنا ممكن أحس بشعر الأبنودي أكثر من إحساسي بكثير من شعراء الفصحى. يمكن لصابة سكر وهو أن الوجدان المشترك يعني لا أصد الصداقة إنما الوجدان المشترك أنا أحس أن هذه الدرجة من الحدة والتناقض بين الصور وإدراك المفارقات هو شيء مألوف جدا بالنسبة لي يعني هو يعيش في أعماقي وبذلك لا تستوقفني قضية اللغة أو قضية أنه يكتب بلعدة لا يستوقفني هذا إنما يستوقفني ما تحويه هذه اللعجة وكيف تقدم أيضا الأستاذ عبد الرحمن عندما يقرأ شعر ماذا تحس؟ أما أقرأ شعر أمل أه أه شعر أمل كأن كاتبه يعني ما فيش أي نوع من أنواع الغربة وأي شاعر جيد وحتى الشعراء اللي بيكتبوا في لغات أخرى والأشعارهم ترجمت إلى العربية المهم الكلام اللي بيقوله أمل فيه شعر ولا مفهوش شعر ودي مسألة تتجاوز قضية اللغة لحدود بعيدة جدا ده من جانب الجانب الثاني اني أنا بكتب باللغة العربية يعني أنا ما عمري ما حسيت اني ما بكتبش باللغة العربية اولا المنطقة اللي تربينا فيها منطقة نقاء لغوي يعني على قدر كبير من الصفاء عندنا الناس في في الحياه اليومية يتكلموا بمقردات عربية وبتركبات فصحى لكن اخترت الكتابة باللهجة العمية اولا اخترت اللهجة الصعيدية ربما لوانت اتولدت في وجه بحري او في مكان اخر كان لازم حضرب نفسي على الكتابة بالفصحة انما اللهجة العمية في قنا في محافظة قنا مش غريبة عن اللغة الأم يعني يعني عند هذا القدر طبعا هذه هذه القضية سنتابعها ونتعمقها على الأقل من خلال بعض النماذج الشعرية ربما لو أصغينا الآن إلى بعض العلامات الشعرية للشعرين لكل من على الأقل من إنتاج الفترة المبكرة أو في المرحلة التي ارتبط فيها اسم أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي بحساسية شعرية جديدة ومذاق شعري جديد وموقف جديد للشاعر من عصره وإنسانه ومجتمعه أستاذ أمل ماذا تختار لنا كنموذج تسع في الزاكرة الآن أنا ممكن أختار قصيدة اسمها مقتل القمر كتبتها ونشرتها في عمقل بالصامية وهي من بدايات المشاعرين وتناقلوا النبأ الأليمة على بريد الشمس في كل المدينة قتل القمر شهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر نهب الجنات جواهر الماس الثمينة من صدره تركوه في الأعواد كالأسطورة السوداء في عين ضرير ويقول جاري كان قديسا لماذا يقتلونه وتقول جارتنا الصبية كان يعجبه غنائي في المساء وكان يهديني قوارير العطور فبأي ذنب يقتلونه هل شاهدوه عند نافذتي قبيل الفجر يصخي للغناء وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس الخمر وترحموا وتفرقوا فكما يموت الناس مات وجلست أسأله كثيرا عن يد غدرت به لكنه لم يستمع لي كان مات دفرته بعباءته أسبلت جفنيه على عينيه حتى لا يرى من فارقه وخرجت من باب المدينة لليف يا أبناء قريتنا أبوكم مات قد قتلوه أبناء المدينة ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرقوا فوق الطريق مخلفيه. يا إخوتي هذا أبوكم مات ماذا؟ لا أبونا لا يموت بالأمس طول الليل كان هنا يقص لنا أحاجيه الحزينة يا إخوتي بيدي هاتين احتضنته أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه قالوا كفا كسمت فإنك لست تدري ما تقول قلت الحقيقة ما أقول قالوا انتظر لم تبق إلا بضع ساعات ويأتي حط المساء واطل من فوق القمر متألق البسمات ماسي النظر يا إخوتي هذا أبوكم ما يزال هنا فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة قالوا غريب ظنه الناس القمر قتلوا ثم بكوا عليه ورددوا قتل القمر لكن أبونا لا يمر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 صاحبكم فيها عماد يونس وصفيه صبيحه